الدنيا بنصاضيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير حون تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا زن الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنب فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ مغفرة وأجر كَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُ لهم مغفرة واجر كبير واسر قولكم اوجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا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 فستعنمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبهم ما يمسكهن إلا الرحمن 119. شيء بصير 110. أن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 112. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في 117. أَفَمَن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على شراق مستقيم قُلْ قل هو الذي وَجَعَلَ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قَلِيلًا قليلا 119. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 110. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن 119. فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون 110. قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم